117. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 118. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون <تصفيق> 117. والمصدقين والمصدقات وأقرب الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم 118. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 118. والسهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 110. اعلموا أنما لَهُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعجب 117. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 118. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله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 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن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 110. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور 111. الذين يبخلون ويأمرون الناس وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 117. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. 117. ولقد أوسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون 118. ثم قفينا على وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَرَحْبَانِيَةٌ بِالْبِدْعِ وَمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الِاقْتِرَادَ رِضْوَانَ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ طَرِيَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ